سورة فاتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات وضر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فالصورة مخلق سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا الحنا أنا أحمد ربا تنشكر يخلقي جنوان ذا القاعا يقمد الملايكات ذا مشجعان ذا ثوى فريوان الشين سين نغ ثلاثة ثلاثة اللنثة ربعة ربعة هذه ذا هي النوم ذا الخلقي سينا يفغى رب كل شيء يزمراس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممشك لها وما يمشك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفكذ ربي مدن الخير ولا وثكسن ما يكشث حدري اللي بعدش ولا فيديارن نستري سواغرفرع يسنذ ضب الرمور يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون أمدن مكسسد ربنا عمد في اللون مين لحرن وخلاق من غير ربكم يرزقن ذجننا ذي, ذي القاعان ويلي ويض من الشعن وإن فاعم يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور مشهد فنكثن يا ايها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله أكبر أمد أثن حسوس الرب ذي الحق حذث برككم تغر الحياة ندو النسان حذث برككم يغر رب وني صغرون. الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعير الشيطان ذعذا ونوان اشفث وقمثت ذعذاو يتشوث في ثبعان الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 ان الله عليم بما يشنعون هو نمديت جوجيان اين يخدم بالاختار انا مفي غريلها اما من يخدم لي وقام انا ربي تظليه وانك اللي يبغى يهدد وان اللي يبغى ارشه الرجم انيه والله الذي أرسل الرياح فتثير شحابا فشقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور أربذ نشيذ الشكن أضودي شكر نشيهنا أثنى هرغث مرث قور أذن حيوي الشرقعا بعد ميثل ثموث أكين من. ون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 كل ولي الهني وقم العامل الصالح وذي تسندين الحلا ورصن العثى الزمعور تسندو يثب وذك النير ولي اللي ورف الطرف والله خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير اربي خرقه يكون قشال ومن بعدش مقيس سنجس يقمكنهم بعد شي هوين ذكر دنفع وارسل لي نفر يرفذن شاب المغز في الأعمار أذو المغز في الأعمار أثن مرة ذي الكتاب وإن وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحم طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتر الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعديل نسين البحور وقماني سفنيني في زيذان إثيسيث وإذ مرغي تنزه إستسمر ذيكسن أكسومني رققن تستفوغم دي صياغان ثينا كنث ترسم أتزرض أتشريهت تفلكن ذي سوى كان أتظر فيما معيش للفضريس أكلم هذا الشكر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وصخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مهل خبير يستشمد إضغف فاس يستشمد أسغف يغ يسخرد إطيج أقول كل يوم لا يتسزار غلج ذو إنا كان نظر ربي ذو إنا نظر فنوان ذي لسلحكم من كل <سؤال> شيء وإذا كن نغيه ذا عوم أغيريس أول ملكا أولاد لقدروا قذمير قذمير تنفكس الثقرة في فهلة ورسل لنا داعان مثل عمتا غشلان أو لورثي ذا يوم القيامات كران مثل تقمم ذي ونشوك دي خبرا أمين دي بن يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعجيز أمد أثن ذهنويا اقتحوجنا ربي ربيي والنسي حواج يستهرلس وشكر أم رذي فوقل السنجر أدي عوذ ويضمين ونغف ربي شهر ولا تجير واجرة وجر أخرى وإن تدعو مثقلة لا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا إنما تنذل الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تشكا فانما يتشكا لنفسه والى الله المصير ورشتر وحفي الدمن شاع كنت ندنو في الطيض غش النيه صعونيهم في لمضايق ساع كنت اشموت تشويذ غش لنا مقرافن اشن ظرف كان وجه النير يشبغ ذنبه الانسان اتحكر نسي الظليث مذوين لك النيسفان اميقص فهمنيس وربيك ثغرين وما يستوي العماو البصير وللظلمات ولا النور. وللظل والحرور وما يستوي الحياء ولا الموت ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير أُريا ديرو ذرغر نشثو نيسورين ورطرم نستشفال ولا شريم دوغماش حمون ني غام قران ولا دير نودجي درن ننهد ودا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 شري حقي كي دن شقاع اكنسف الشرضه سنغراو كل ما من عدان يسد وين اثنين غران مي لاش خدفنك اذا ما كنيش خدفن وذا هي لان قبرن سن بيدوش تنرم بيينسن شري ما جيزاتي بنان التوريق دينجرن النور ام غا عفيذ خفران امشي لراي قبيو ألم ترى أن الله أنزل من سماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة للوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفة للوانها وغرابي بشود وفي الضريض على ربي يغطر دمان ذيكهني أن السفغ دي السن للإثمار يمخلف اللون ذا الطبقان ثان نهذا ومن لول وذا زقوى يمخلف اللون انسان وذره المهفير ومن الناس والدواب والنعام مختلف نلوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أكن أرذي مدن للحيوان الحيوان ذي المشياء أكلم خلفين ذي اللون اكتشاق ذنا ربي ذي العفاد العلماء أثنى رب ريسو وغلاف أرنو يتسمي حطاش إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم شر وعلانية يرجون تجارة لانتبور ليوفيهم اجورهم ويجيدهم من فضله انه غفور شكور وذيه قرن دمان اولا ربي صلان ذو وينك نهني الرزاق نفنيش كان صديقان اشلو فراغنا عيناني الا ترجون التجاره في الناس نس نف تشور باش نخلص أجنديا نذير دي فضريس أثني تسمي حطاش أوري نكرر والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أي لك النجد وحا ذير القرآن الحق يوكر الدين جوالا ذير أربثا غرص الخبار العباد استذرثا ثم أورثنا الكتاب الذين اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم شابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ومبعد النسكة ذورثا القران وذكين اختار ديرا فتن يلا وني من اللي مانيش يسنو ويض في رمش ويظم الخير اشترزنا الربيع ججن والنذر في درام قران جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من شاور من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير الجن فيها جن اثنين غره شمن السقم نذهب باللؤلؤ نلف شنس نذر حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب أسقر الحمد لله اقفوك نفلغ الحزن فذنغت سمي حطاس ونكرر الحسان ونكن غزغن ذقو خميذ ينقيم ذي الفضلس ورغد سنار ذي سرعثف ورغد سنار ذي سعقوش شرن والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور واذا كنني كفرا ذي ثمس جهنما ولسن حكم أذمثا وسن استخفف العثاب أكا جنيرا جزيا شبنيا لأن ذا كفريا وهم يشطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير نهني ذي سلسع قضا أذا فلنغسفها أنا قول نخدم الإصراح مشكلنا لنخدم رب العزن ديني وعند نفكار العمر أريك فون يوم اختي ون يفغان دين مختي يسد وين كنين ظران عرض سفن الظلمين ورشعين واثن صران إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ربي يعلم شي غذن ذك جنوانا ذي القعا يعلم كفر اذمرا هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفرف عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتع ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار هذا نجسا نجعل أسحكم وإن كنني كفرا لكفر ذي الزفلاس ورشنر أن الكفار لكفار سنح شكراه ذي وضفان غربة في نسان ورشنر أن الكفار لكفار سنح شكراه قد رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أمن لهم شرك في السماوات اما اتيناهم فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان سنها انشيد اشرحن ونغى ذعوم من غير ربهم انفيد باش يخرقوا الورقعه نغما شي كينك غنيان نانفكيا جن سكتاب نهني ديكشي دقرن أثنو ذكي من أستمغر هرسن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تجولا ولئن جالتا إن امسكهما من حدي من بعده إنه كان حليما غفورا أثن ربي التطاف يجنون يكو ذرقعا في الدين مخان أمرت في الدين نري اللي ورهن ديثنا غير ايش وريش قش يتسمي حطاش واقسموا بالله جهدا ايمانهم ده جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدلهم فلما جاءهم نذير ما جادهم الا نفورا قل نشرب بذويا يسنن يكرمين واثنين ظران أذيرين سبعا نبريذ أخصر بوضي عدان مديوسا واثنين ظران إيسنير نسرولا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء ولا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لتكبرن ذي القرآن أشدني ثم شمين ثم شمين دين ألا تراجو نس نظرو أي نظرن ذي مزوران ورش تستفضى في الدر يوين دي جاربية ورش تستفضى نقرب يوين دي جاربية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 وريد لده الشمم مو يزمير ربيان لجنوان ناظر قع عشان نتشقى على المن انو يزمري كل شيء ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده أصيرا لو كان ذات قصة ربي مدن سوين خذما ترير دجاج الشما ذي خريث الدن ذي القاعا لكني توخير مرد يسر وقت ثن ربي غل عبديث